لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَمْتَازٍ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنعبدونون هذا صاتُ مستُسْتَقم وَلَقدَد أأَظَلَّ مِن كُم جِبِلَ كثيرًا أَفَلَم تَكُ تَعقِلون هذه جَهَن مَُّكُ تُم تُعَدُون إلَه اليَومَ بِمَا كُُم تَكفررون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم, وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على